يا زينب يا زينب لا حد الموت بالحب ما يغيروني سكنتي بالقلب دير خاصك عيوني لا, لا حد يموت بالحب ما يغيروني سكنتي بالقلب دير خاصك عيوني هذه اعظم شهاده بحب وياها نسيت الكون كله وصابني ساهي اذا روح ودليلي وعينته هواه اذا روح ودليلي وعينته هواه وقبلي تراب هالطاهر يشوفوني وقبلي تراب يشوفوني يا المنتج المنفذ لهذا العمل مؤسسة الخليجة الإسلامية بإدارة بشار الساعد ومؤسسة بنت الهدى الاسلاميه باداره ران سيام صحي يا علي الحب جلت بث محبوبي لا رايت شم علي وضوت دروبي عايشك ه فصلته صار لي ثوبيه عايشك ه فصلته صار لي ثوبيه وضميت العشق ويل وفحت تجفوني وضميت اني عايشك يا زينه oh ما yghayiruni sika tib bil galoub dir khasak ayouni la hadd el mout bil hob ma yghayiruni sika tib bil ويتباها هالقمر من عده شانو ري وين تباها بعشقها مالف اسطوره وين تباها بعشقها مالف اسطوره كاتيب حدنيلي وميناسوني الكاتب حدنيلي وميناسوني يا سيدتي يا, يا, يا زينه يا زينه ما يغيروني سيكتب بالقلب دير خاصك عيوني لا حد الموت بالحب ما يغيروني سيكتب بالقلب دير خاصك عيوني طيري تحول تروح بسم المحبوب عينك نا حناني ويا هج ما حبك قلبي ذاب وذوبيت يلوم ما حبك قلبي ذاب مجنون انا بي كل يسموني مجنون انا بي كل يسموني يا زينات يا زينات يا زينات لا حد الموت بالحب ما يغيروني في القلب دير خاصك عيوني لا حد يالموت بالحب ما يغيروني سكتي بالقلب دير خاصك عيوني لست مزي انا بقضيه وعاشق حروفك اذا عطس لجني مضحب تفوفه اذا مايلو ما قلبي ارفض يوفا دل ما يلوم قلبي يرفض يعوفه أموتي بحبك انا وما يبعدوني أموتي بحبك انا وما يبعدوني يا مولاتي يا زينب يا زينب يا حد الموت بالحب ما يغيرك دير خاصك عيوني لا ما يغيروني سيكتي بالقلب دير خاصك يا زينب اداء الرادود الحسيني وسام حيدر الكناني وبقلم الشاعر الحسيني اسهر الغزي الهندسه الصوتية والمكساج ابو عادل الركابي التوزيع عامر الطائي التصوير والمونتاج مرتضى الزهيري